أعوذ الله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نَبِي لَسْتُنَّكَ حَدًّا مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 والصَّابِرينَ والصَّابِاتِ والخاشِعينَ وَخاشِعَات وَْمتَصدّقين وَمتَصدّقات وَصَّ إِمِينَ وَصَّ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 نَتَّعُونَ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرْحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خولك وبنات خولاتك التي هاجرن معك وامرأة ومرأة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اغدا النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُ نَكُلُهُ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 في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي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 لا الام ينتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا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 117. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 118. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا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 وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرانا انا فضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 يصِْح لَكُم أَحْم لَكم وَيَفِر لَم ذُنُوبَكُم وَمَي يطعلهه وَرَثْمُ لَ فَقَد فَزَ فَوذًا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 أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ أَوْ نُسْكِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِهِ مَعَهُ وَالطَّائِيرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهرا ورواحها شهرا وأسلنا له عين القطر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 لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِذْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعرَضُوا فَأَسَلناَا عَلَيْهِم سَييل الْعَرِمِ وَبَددَّناَاهُم بِجَ َّتَم جََّتَن ذَوَاتَيئُكُلٍ خُمط وَأَثْل وَأَفْلِ وَشَيْئم مِ سِدِرِ قليل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 سرُوا فيِي هَا يَالِيَ وَأَامًَا آمِنين فَقوا رََّّنَا بَعدِد بَينَ أَسفَارنَ وَالغلَمُ آ فُسَهُم فَجَغَناهُم فَجَعَنَاهُم أَحادثَ وَمَزَّقُنَاهُم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكون ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم 117. من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 118. وربك على كل شيء حفير 119. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله.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 فَتَنَ النَّاسَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَحْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوعد إن كنتم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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِعِ الْفَأْلِ إِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضَعْفٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 بَنَأَن فَقَتُ مِن شَيْء فَهُوَ يَخْلِفُ وَهُوَ قَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَحْذُدُونَ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 مَا كَانَ يَحْبُدُ آبَاءُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا افْكُمُفْتَرَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارُ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قل إنما أعظكم بواحدة أن تخوموا لله مسنا وفردا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 قل إن ربي يخذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 111. وإن فَبِمَا فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 112. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب 113.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 من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم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 111. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعضه وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا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 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عُمُرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاجه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 والذين تدعون من دونه مَا يملكون من قطمير إِن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُكَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اين يا شيء يذهب بكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازره ازره اخرى وَإِن تَدُع مُسقَلَةٌ إ حِمهَا لا يُحمَّل مِنْ شَيئُ وَلَ كََ ال لَا قُرربَ إَِّمَةُ وَذِرَُّينَ يَقْشَونَ رَبَّّ بِالْغَبِ وَأَقُ الصَّلَ 111. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 112. وما يستوي الأعمى والبصير 113. ولا الظلمات ولا النور 114. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الأموات إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَتَ إِلَّا نَذِيرًا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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخلت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء 117. ورجنا به ثمرات مختلفا ألوانها 118. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواء ان العام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفار ان الذين يتبعون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون تجاره لا تبور ليوفيهم ايورهم ويزيدهم من فضلي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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها مِنْ أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم 119. وإنما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 110. كذلك نجذي كل كفور 111. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ قِلَائَفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنَادًا رَّبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض أَمْ لهم شرك في السماوات أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا وَرُورًا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 إذ في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لثنة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 بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 114. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرًا 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. يا سين 117. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين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 اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واساغرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين وان طريق بلغم مثلا اصحاب القريه اذ المرسلون إِذْ أَوْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ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 قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا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 لِيلَ دُخُلِ الجَنَّةِ قُلْ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ